تخرج زكاة هل, هل نجبره على اخراج الزكاة اه او ننتظر حتى يأتي رمضان ويحول عليه الحول وحينئذ نقول يجب عليك ان تخرج الزكاة هو هنا يقول ان الشخص اذا قدم الزكاة بعد بلوغ النصاب وقبل تمام الحول هذا التقديم ليس بواجب عليه هذا التقديم ليس بواجب عليه لكن هذه الزكاة أصبحت هذا يعني قصده يقول هذا مندوب وهو التعجيل مندوب لكنه أجزأ عن واجب لأنه أخرجه في نية ماذا؟ ها أخرجه في نية الزكاة لكن لو أنه تصدق في أثناء الحول ويوم تم الحول قالها الصدقها بنوها زكاة يمكن هذا هذا هو هذا هو الذي قصده في هذه المسألة المسألة الثانية يقول بالنسبة للصلوات الخمس من المعلوم ان صلاة الفجر يدخل وقتها من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس ووقت الظهر يدخل بزوال الشمس يعني وينتهي ينتهي وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله مع الزوال ثم يدخل وقت العصر ووقت الاختيار يستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فئ الزوال وبعدين إلى غروب الشمس يكون وقت ضرورة وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفاق العشاء من غروب الشفاق إلى منتصف الليل والنصف الثاني هذا وقت ضرورة هذه الأوقات هل هي أكثر من فعل الصلاة ولا أقل يعني هل الأوقات هذه أوسع ولا أضيق مثل رمضان أوسع على هذا الأساس ما نقول للشخص أن يجب عليك أن تصل الصلاة في أول وقتها هي واجبة عليه لكن أول الوقت رضوان الله وأوسطه مغفرة الله وآخره عفو الله فلو صلى الصلاة في أول الوقت أو في أثناء الوقت أو في آخر الوقت قبل فروج الوقت يكون صلىها في وقتها وإن كان الأجر يختلف هو رحمه الله يقول هذا مندوب يعني مندوب تقديم الصلاة في أول وقتها وهذا مندوب ماذا هذا مندوب أجزاء واجب بأننا لا نطالبه بالصلاة هذه هي المسألة الثانية المسألة الثالثة يقول زكاة الفطر الإنسان يجوز له أن يقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين فإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين نقول إن, عمله إن هذا التقديم مسنون لما غربت الشمس يعني ليلة ليلة الفطر يعني ليلة أول ليلة من شوال نقول إن زكاة الفطر التي أخرجها يعني أدت الواجب صارت يعني فهذا منذوب لكنه أجزأ عن واجب والواقع إنه منذوب من جهة الذات ولكنه منذوب من جهتي ها تمام من جهة الوقت وهكذا تقرأون بقية المسائل التي ذكرها رحمه الله الفرق الخامس والخمسون وهو الأخير هذا ما لكم فيه شغل لأن هذا يتعلق بعتق العبيد ما العبيد ما لكم فيه شغل والفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها هذا سيكون إن شاء الله هو بدء الدرس القادم، وإذا كان فيه أسئلة قدمونها، بس تصير الأسئلة مضبوطة ترى بعضها ما هو بزين. أقول هل يجوز أن ي علي إخراج زكاة المال بلغ عليه الحول وفي عائلتي فقراء واحد منهم يتمنى لأداء فريضة الحج، فأن نعطيه هذا إذا كان فقير دخله السنوي لا يكفيه أنت تعطيه المال وهو يتصرف فيه ترى فيه أسئلة أنا أكرمكم عن سماعها يعني أسئلة ما هي بطيبة وهذا يقول معجون الأسنان فطر الصائم يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فأنت اترك هذه رائحة طيبة عند الله وهذا يقول حج الصبي أو الأبدي يكون ابتداء نفلا، فلو بلغ الصبي إذا بلغ الصبي في أثناء الوقوف انقلب فرضا. لأنه أدرك الوقوف الحج عرفة وهكذا العبد لو, لو أعتقى لو اعتق وهو في عرفة ينقلب إحرامه إلى فرض لكن لو إنه انصرف من عرفة ما نقول ينقلب هذا فرض لكن لا إذا كان في عرفة لأنه يكون أدرك الوقوف وهذا يقول أنا شخص ضعيف الحفظ أحفظ بصعوبة ثم أنساه يا أخي اسأل ربك الله يقول الرسول إن علينا جمعه آه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه اسأل ربك هذا من جهة ومن جهة أخرى لعل عندك ذنوب هي التي تمنع الحفظ لأن المعاصي لها تأثير على الفكر على العقل على القلب على السمع على البصر على اللسان على جميع بدن ابن آدم وصلي إماما في صلاة الصبحي وإذا لم أقنت في الصلاة لا يا أخي لا تقنط في الصلاة القنوط في الفرائض عند عند وجود السبب قدمت إلى مكة لأقيم فيها ثمانية أيام ثم صليت المغرب ثم صليت العشاء ركعتين لا أقعد صلاة العشاء أربع ركعات لأنك في حكم المقيم صلاة الجمعة على المريض ها المرأة لا المرأة ساقطة عنها صلاة الجمعة لكنه سبح في سبحان الله لكنها تصليها ظهرا وإذا حضرت المسجد وصلت مع الناس أجزأتها ما هي اسمع يا أخي هي ما تكون إمامة في الجمعة تجعلها مثل العبد هي ما تكون إمامة في الجمعة إذا حضرت الجمعة تكفيها وهذا مثال من يعني اللي يعني يتحول من كونه أصل نفل لأن أصل مجيئها نفل ما هو بنفس لأنها هي واجب عليها إما أنها تصلي ظهرا أو تصلي جمعة لكن إذا حضرت الجمعة دخلت فيها وجبت عليها هذا يقول يعني الإنسان عندما يعتمروش يسوي بالنسبة للهال يحلق جميع شعر رأسه بعضهم يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين من هنا. هذا ما يجزئ سمعنا أن تحية المسجد الطواف هذا صحيح إذا أمكنك تطوف تطوف وإذا ما أمكنك تصلي ركعتين هذا يسأل عن التصوير ما يجوز عندي محل ملابس تزكي تقوم الملابس لا تقومها تقويم زكاة انا بذكر لكم مثال علشان تعرفون الواحد اللي بيروح لذكاكين الملابس اصحاب المحلات التجارية الى جيت بلك سلعة يذكر لك سعر يعني يساوي قيمتها عشر مرات وبعدين تجاهد انت وياه و ويقول لك والله أنت صديق وأنت عزيز أنا أبا نزل لك خمس تريل وبذ لكم مثال وقع علي أنا أنا مرت صاحب محد وطلبت منه سلعة قالوا بخمس وسبعين قلت يا شيخ قال يا أخي البيع والشراء شطارة قلت طيب المهم حاولت معه أخذتها بخمسة وعشرين فنزل خمسون ريالا ثاني ما هو عنده هو عند ثاني سلع قال بالفمية جين الثاني والثالث آخر واحد من أصحاب المحلات قال بثلاثمية ريال وين فرق 300 ريال من 1100 نفس السلعة عينا ولهذا الواحد إذا دخل السوق بيشتري لازم إنه يتنبه إلى هذه الظاهرة يندر إنك تجد صاحب محد منصف بناء على هذا عندما نبي نقول صاحب المحل هذا يزكي هل يقدر القيمة بـ, بـ 75 ولا يقدر القيمة بـ 25 هو يقول أنا ما نبعي بـ 75 هذا موجود الآن فيه سلعة بس ما نمسميها تكلف من المصنع 18 ريال وتباع عندنا في المملكة ب150 وهي تجي لصاحب المحل التجاري ب18 ريال ويبيعها على الناس 150 وإلى منه لقاله مغفل قال له ب180 أنا غرضي ان مسألة تقدير الزكاة لا ما تقدرها بالأسعار الخيالية لا تقدرها بالسأل الوسط وهذا يقول نسيت أن أظهر الكتف الأيمن بالثلاثة الأشواط هذا يا أخي سنة رجل قدما ولم يكن ينوي العمر ثم بداله أن يعتمر فأحرم من الحرم هذا يفدي يذبح فديه توزع على فقراء الحرم فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام لأن المفروض أنه خرج إلى الحل لا عرفه إلا إلى التنعيم والحرم ليس ميقات إلا للحج. هل التعب في الطاعة وعدم اللذة دليل على عدم قبولها يا أخي هذه وساوس الإنسان يعمل ويخلص في عمله لله ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول والله جل وعلا كريم وهذا يسأل عن الحكم اللواط الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يعني ليس كالزناء حكمه أن كل واحد منهما يقتل يكفي في قوله تعالى في قوم لوط فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها يعني أنزل الله جبريل واجتث القرية كاملة بأهلها ورفعها إلى قرب السماء ثم قلبها عليهم ثم أتبعها الله بحجارة من النار كل واحد مكتوب عليه اسم الحجارة اللي تصيبه بعددهم وما أخطأت واحدا منهم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك يعني معلمة لكل واحد وما هي من الظالمين ببعيد قال ابن عباس وما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعلهم وبالمناسبة إذا نظرنا إلى الحيوانات لا يمكن إنك تجد ذكر ينزو على ذكر منها لا الحمار ولا البقر ولا الإبل ولا ما يمكن لكن تجد الذكر ينزو على الأنثى منه لكن ذكر ينزو على ذكر ما تجد هذا وهذه فطرة في الحيوانات لكن ابن آدم غير الفطرة رجل صدمته سيارة فهل يجوز لأسرته أن يأخذ من شركة التأمين والله يا أخي أنا ما نبفت في التأمين عندي محل ملابس وقلت لسائق إذا أحضرت لي زبائن ممن تقود بهم السيارة على كل حال إذا منك كلفت إنسان في أمر من الأمور ما في مانع أنك تعطيه أجرة بس ما يكون رشوة أن الناس أمرهم عجيب فيه. بعد صلاة الفجر أردت المكوث حتى طلوع الشمس ولكن النوم أجهدني وأنا جالس لا إذا منك, إذا إذا إذا إذا منك فقدت شعورك بحيث أن لو خرج منك شيء ما شعرت به تتوضع وتصلي وت... وش اسمه تتوضع وتصلي الركعتين في بلدي يوجد الاذان بان يداع اذان المسجد الكبير في المدينة وفي باقي على كل حال الاذان فرض من فروض الكفاية الأذان والإقامة من فروض الكفاية قدمت للعمرة وأثناء دخول المسجد الحرام جلستو في أحد الدروس ثم عديت العمرة ما يخالف ما عليك شيء كيف تكون النية للصلاة والعبادات في القلب إذا أردت أن تكبر تكبيرة الأحرام تنوي في قلبك أن هذه صلاة الظهر وأن هذه تكبيرة الأحرام يعني في القلب لأن بعض الناس إذا رفع يديه قال نويت أن أصلي صلاة الظهري أربع ركعات اقتداء بهذا الإمام هم يقول الله أكبر هذا بدعة يكفي أن ينوي بقلبه ويكبر بيديه توجد سيارة رديئة فهل نقول لشخص آخر اصدمها والله ما شاء الله هذا تعاون على الإثم والعدوان <تصفيق> علشان تدفع شركة التأمين وتصلحها بأفضل مما كانت لا هذا ما يجوز خلصت الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحان الله